أصدقائي المستمعين أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم حلقة نستمع فيها نبحث نتأمل وندقق أصدقائي المستمعين من احلى لقال الغناء العربي لقلق الترياض الصنباطي الجميلة عايز جواباتك هذا العملاق المصري الموسيقي الجميل يعني حقيقي في كل صفات الملحن الجيد العظيم فمش هنتكلم عنه إلا عن هذا اللحن دلوقتي يعني كمان حسين السيد كتب غنوة جميلة جدا جدا هنا كمان نجاح سلام بسم الله ما شاء الله اللي بسمعها النهاردة زي ما بسمعها من عشرين سنة الحمد لله يعني آه ربنا آه يديها الصحة على طول وتمتعنا على طول الحقيقة الثلاثي ده قدم شيء جميل قوي بسرعة شديدة كده نقول حسيم السيد استعمل أسلوبين أو طريقتين الطريقة الأولى هو بيعمل تأمل موقف أساسا في موقف حصل هو عايز الجوابات وهذه الحبيبة حزينة ومتأسية إن هذه العلاقة بتنتهي إذا نحن أمام موقف تأملي استعمل أسلوبين الحقيقة الأسلوب الأولاني الاستفهامات المتكررة استفهام يفضي الاستفهام بمعنى عايز جواباتك سؤال يعني انتهينا خلاص سؤال عايز ايامك يعني انتهينا يعني افترقنا خلاص سؤال يفضي الى سؤال وكل سؤال يساوي مرحلة جديدة من المعاناة لهذه الحبيبة لهذه المحبة كل سؤال بيوصلها لمرحلة اعلى من المعاناة بيتدرج شعورياً بيتدرك بالشعور حسين السيد إلى أن يصل إلى منطقة الكبرياء في الأغنية اللي حنسمعها ونجاح سلام بتقول ما يهمنيش أنك خدعت القلب بعد سنين هنا أنا عشتهم ما, ما تهمنيش مدام النهار دي جنت كم سنة أنا عشتهم أو أنا شفتهم بنلاحظ أنه استعمل أسلوب السيمتريا سيمتريا يعني الأشكال المتماثلة كتابيا. يعني ما يهمنيش انك خدعت القلب بعد سنين هنا انا عشتهم قصدها ما تهمنيش النار مدام النار دي جنت كم سنة انا عشتهم هنلاقي هذين هز... الاسلوبين موجودين في الغنوة دي بشكل قوي وواضح بالنسبة لله نقدر نقسمه لاربع مناطق نقول البداية بداية زي بدايات الصنباطي الشامخة القوية القادرة ابتدى بالاركستر العريض والتريمولو يعني حركة اهتزاز القوس المستمر على الأوطار بتساوي حال التوتر ومقام الحجاز الشجي الجميل المليان أسى وشجن بينتقل منه على فكرة هذه البداية كلها ومعظم الغنوة دي معمولة حرة فالتة أدليب أدليب الكلمة اللاتينية أدليبتم أي هناك حرية لقائد الأوركسترا ما فيش رتم أو إيقاع يعزف وبالتالي قائد الأوركسترا يقدر يهدي ويصرع بحسب ما يرتقي أنه الحالة العاطفية أو الحالة المزاجية عاوزة على أي الأحوال هنا دي جرأة من الصنباطي واقتدار وثقة بالنفس أنه يعمل غنوة معظمها حرة أو فالت أو أدليب بناخد الجزء الثاني الجزء الثاني بيدخل منه الى منطقة كلسومية من مقام الرصد هنحس ان احنا عشناها قبل كده لكن جميلة كمان وطروبة وبرضو بتزود الاسى الجزء التالت جزء رتمي الاصور اللي, اللي كلامك كان بنيها وده مقام الجركة او المجير من على درجة الفا في البيانو ثم الجزء الرابع من مقام محدش كتير يقدر يروح له وهو مقام سيكة الجركة سيكة الفا ده مقام شديد الصعوبة على الملحنين وعلى العازفين نفتكروا مع بعض لو فكرنا في شمس الأصيل أنا وحبيبي يانيل غيبين عن الوجدان أو لو فكرنا في عبد الوهاب يا حبيبي أنا وياك في الحبيب المجهول أو أين يا أطلال في الكرنك ثم ننتقل إلى الجزء الخامس مع الصنباطي ونلاقي منطقة الكبرياء في الأغنية بتتصاعد عايز جواباتك خدهم خلصني ثم انكسارة لا روح انت الوحدك دول حتة مني روح انت الوحدك إلى آخر الأغنية أما عن نجاح سلام في الحقيقة صوت قوي وجميل ومعبر وشاب وموجود له حضور ولو شخصية ومن أحلى الأصوات اللي غنت غناء عربي شرقي أصيل هنا هتشوفوا نجاح سلام في اكتر من موقف هتشوفوها في حالة الضعف وفي حالة الكبرياء والشموخ وفي حالة التذكر وفي حالة الوجد الاشتياق والحنين هتشوفوا تعبيراتها الدقيق واضحة ومرسومة وهتشوفوا هذا الصوت كيف يزغرد كيف نحس ان احنا ما نقدرش نلمسه من كتر ما هو ناعم ومن كتر ما هو زي القطيفة زي الحريرة كده ماشي على طول الحقيقة امتعونا بهذه الاغنيه نسمعها دلوقتي سوا ونتأمل في كل مناطق الجمال في عايز جواباتك جواباتك يعني افترأنا خلاص عايز ايامك يعني انتهينا خلاص عايز جواباتك فتر ما خلاص عايز ايامك <يعني> هي <انتهينا> خلاص the moon. ابني بقول ده مش معقول والابني بقول ده مش مع.